أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُذَكُّونَ أنفتهم, أَنْفُتَهُمْ بَلْ لَهُ نُذَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا بَلْ لَهُ نُذَكِّي مَنْ يَشَاءُ See you later.